السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ويقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عزة الانسان واعتزازه بنفسه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 مرحبا بكم لعلنا بإذن الله أن نحاول أن نوصل الرسالة إليكم واضحة جلية نسعد بلقائكم دائما السلام عليكم يا شباب كيف حالك؟ تأخرت عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يحفظكم طبعا يا <تصفيق> <تصفيق> شباب من الأشياء التي يتفق عليها جميع العقلاء أن هناك أخلاق معينة كل الناس يحبونها وهناك أخلاق أخرى كل الناس يكررونها طبعًا. يعني مثلا كل الناس يحبون الاتسامة طبيعي. صح صح, صح. كل... <تصفيق> كل الناس يحبون انك تعطيهم هدية مثلا أكيد. طيب مثل ما باخد الجكيت إن شاء الله كل <تصفيق> كلنا في اشياء يتفقون عليه في اشياء يكرهونها مثل مثلا الايهانة الاذلال مثلا والكذب وهذه ونح... كلها اشياء يتفق الناس سواء كانوا مسلما او كافرا كبيرا او صغيرا عاقلا او مجنونا غنيا او فقيرا كلهم يتفقون على بغض هذه الاشياء النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص على أن لا يذل الآخرين ويحرص ايضا أن الإنسان لا يذل نفسه صح. احيانا يا اخي انت ما تريد تذل الانسان لكن هو ياتي ويذل نفسه لك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك خذ مثلا يقولون أن هناك ثلاث ثلاثة غرائز في كل انسان غريزة الأكل والشرب لازم ياكل ويشرب سواء كان مسلما ولا كافر ولا كبير ولا صغير أحمر. ولا كلهم لازم ياكل ويشرب وغريزه الجنس الرغبة في الجنس الاخر سواء كانت امرأة ترغب في الرجل او رجل يرغب في المرأة والثالث غريزة الاعتزاز بالنفس طيب لذلك تلقاها تجد ان اخيانا ربما حتى لو كان صغيرا يقولك لا تضربني طيب لا تبصق في وجهي لا تفعل يا اخي كأنه يقول احترمني يا اخي انا ازمي انا انسان لا بد انك تحترمني وتعرف لي قدري لذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يحذر من ان يذل الانسان نفسه مثال حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. امكانيات احيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يحفظ العزه عند الناس ما يريد فكان حكيم يقول يا رسول الله أنا يعني اعطني فلوس فيعطي جاءه بعد ايام يا رسول فاعطاه ثم جاءه في مره ثالثه فاعطاه ثم قال له يا حكيم ان هذا المال حلوه خضرة المال حلو <تصفيق> كل واحد خاصه لما يجي فلوس من غير تعب الله أحسن شيء قال إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس يعني جاءوا وعطوني وأرجوكم والله يخليكم وأذل نفسه لم يبارك له فيه ومن أخذه بعزه نفس يأخذ تعبه جهده بيع شراء بورك له فيه وفي أحاديث آخر قال عليه الصلاه والسلام واليد العليا خير, خير من اليد السفلى يعني انك تكون انت اللي تعطي احسن من انك تمد يدك للناس تكون انت الاسفل لا خليك انت الاعلى قال واليد العليا خير من اليد السفلى هذا شيء من الاشياء قال عليه الصلاه والسلام لما بايع الصحابه تعرف لما ياتي عليه الصلاه والسلام ناس انهم يدخلون في الاسلام معناه ان الجلسه التي هي جلسه البيعه سيختار فيها النبي عليه الصلاه والسلام اهم الاشياء اهم الرسائل التي يوصلها اليهم يقول الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم يقول ثم أسر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايعوني على السمع وعلى الطاعه والنصح لكل مسلم ثم في كلمة ذكرها بصوت منخفض لأنه يعلم أنهم قد لا يستطيعون أن يلتزموا بها إشقال قال وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا لا تطلب من الناس شيئا ممكن مره والله معليش تعطيني القلم اكتب فيه الله يسر يا اخي تعرف احد في المستشفى ممكن يدبر موضوعنا ينعمه يا اخي ممكن اخذ سيارتك شوي بس اخلص عليها مشوار معليش احمد تعطيني الجوال بس اسوي يا اخي لا تقعد انت تسحاذ للناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أن لا تسال خليك عزيز يا اخي على أن لا تسال الناس شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابه يقول الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لنا فبايعناه عليه يقول فلقد والله رايت هؤلاء النفر المجموعه الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يسالوا الناس شيئا والله ان احدهم لا على بعيره فيسقط صوته العصل اللي معه تسقط على الارض وان تعلم البعير رفيع فانت حتى تنزل من البعير يحتاج انك تنيخ البعير وتاخذ العف بعدين تركب البعير بعدين البعير يبدا يقوم مره ثانيه شغله طويله البعير ما هو زي الحصان ويقول فوالله ان سوته او عصاه لا يسقط وهو فوق البعير والناس يمرون فلا يقول لأحد الناولني عصاي مع انه سهل يقول واحد لو سمحت بسلعطني مثل مثلا انا لو مثلا بكتب بالقلم ووقع فقل ناصر بالله القلم شوف عند رجلك عطنية لا الله لا يذلني لك يا رجال ولا يحذني لك عوذل بالله يقول خذها برجلة عوذل الله فالمقصود ان هؤلاء صار عندهم مثل الاعتزاب بالنفس وأنه ليش أقعد أعطوني عصاي إلا أنا أنزل واخذ عصاي بنفسي بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الصحابة وص الصحابة بأشياء وأعطاه جماعة وصية تحفظه عزيز قال له وإياك ومما يعتذر منها إياك ومما يعتذر منه كيف؟ يعني إياك إنك تفعل شيء بعدين تأتي وتعتذر يعني مثلا انا قال لي مثلا ناصر اليوم يا شيخ أبغى أشوفك الوقت الفلاني خلاص أصلي معك العشاء قلت خلاص قال أكيد ترى بضرب بشوار من البيت أصلي معك موجود انا عندي شك هل أنا موجود العشاء ولا لا قلت إيه تلقاني فلات العشاء بصلي في المسجد الجنبية ثم بعد ذلك جاء ما وجدني فاخذت اعتذر ما عليش يا ناصر وسامحني يا ناصر وقعد أذل نفسي حتى يسامحني من البداية يا خلاة أو مثلا شخص جاء وتسلف فلوس ثم بدأ يقول ما ما قدرت أسددك يقول بقرأة من الأشياء اللي أنت يحتاج أنك تبدأ تعتذر وسامحوني وأرجوكم وهالمرة وخلاص الأشياء اللي يحتاج تعتذر منها لا تفعلها من البداية خلك عزيز أي. يعني وإذا زوت الخطأ برضو لا أعتذر لا, لا, لا, لا إذا, إذا وقع الخطأ منك يعني مثلا من غير قصد ولا اضطررت إلي هذا يعتذر منك أنا من لكن أنا أقتضي انك لا تتعمد تفعل أشياء خطأ واحد مثلا عندها اختبارات ويعلم انه اذا ما نجح في الاختبار معناه ان اباه بيبدأ يصرخ في انت ما تفهم احنا نصرف عليك فلوس يا ولدي حتى تنجح وفشلتنا عند الناس من البداية دام اني اعلم اني اذا رسبت في الاختبار ان سيلحقني ذل اشد حيلي اشد واكون عزيز يا اخي هذا مثل لما انا كنت اقول للطلابي احيانا واحيانا بعض الشباب اللي في السنوي اقابلهم يقول لي يا شيخ أنت وين ندرس أقول والله يا ولدي أنا في جامعة ملك سعود يقول عادي يا شيخ لا تنسى أنا ترافك تتوسط لنا إذا خلصنا الثانوي وكذا نجي ندرس عندك في الجامعة فأقول لك كلمة واحدة أقول يا ولدي بس ودي إذا جبت لي شهادتك حق الثالث ثانوي <تصفح> تجيني وانت رافع راسك إذا قلت لك كم معدلك كم نسبتك ما تقول لي سفع وستين لا أبيك تقول لي تسعة وتسعين ثمانية و... وانت عزيز لا ذليل هذا معنى كلامنا إياك ومما يعتذرون من بدل ما تقول يا شيخ ما علينا نسبتي 67 لكن والله صار عندنا ظروف وكأبو دايم عنده ولايم في البيت وفكني من الأعداء ثم أنا واصطعت في هذه القضية لذلك كلما صار الواحد عنده عزة ويبتعد عن الأشياء التي تذله ووفق إلى هذا الحديث خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل المسجد يوما فرأى رجلا يتعبد يصلي وأعجب الصلاة والحمد لله يصلي دخل بعدها بوقت إذا الرجل يصلي دخل بعدها بوقت إذا هو يصلي هذا أن هذا يأكله ويشربه فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا فلان يا رسول الله والصحاب معجبين بعبادته فقال صلى الله عليه وسلم طيب هذا من ينفق عليه؟ قالوا أخوه ينفق عليه يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه مدام هو ينزل لأخيه ارسل لي غداي صح. ارسل إلي عشائي والله سيابي قديمة اشتر لي ثوب وارسل إلي مدام أنه يحتاج إلى أن يذل لأخيه أخوه خير منه معنا على عبادة لكن أخوه خير منه وهذا يا جماعة هو حفظ الإنسان لعزة نفسه عزة نفسه أنه في وظيفته يصبح أحسن واحد ما يبدأ يقول ما عليش والله أنا ما فهمت أنا غلط لأني كتبت بسرعة لا لا خلك عزيز وأياك ومما يعتذر من الأشياء التي آه نسأل الله عليك أحمد وأدناك.إيه لأن في الموضوع هذا في شباب سبحان الله تلاقي بعد ما يتخرج من الثانوي يقولك ما أبغى توظف ما دام الوالد موجود الحمد لله أمورنا متسيرة خلاص ب بعتمد على فلوس أبوي وبجلس البيت أحتنس. وهذه أيضا مشكلة هذا يا أخي من من إدلال النفس الآخرين والأصل أن يكون عندك عزة أنت اللي أنت اللي تتأتي للبيت بالطعام والشراب ما هو بتأتي مثل مثل الإنسان العاجز. اللي جالس أكلوني وشربوني ولبسوني ومعليش يا بوي أعطني بشتري جزمةه أعطني بالله شحن الرصيد مم. 10 ريال يا بوي أرجوك بخلص مكالمة بس ولده يعني ما يرزوه فيه ما هي مشكلة لكن إذا كان كبير يا ناصر المفروض يعتمد على نفسه أنت الآن ترضى أن أبوك يكد عليك وينفق عليك ويصلحك ويعدلك وما <تصفيق> ما ما الشكل أبوك لي ليك لا والله لا <تصفيق> لا أنت ما شاء الله موظف لكن أعني إن الواحد يدبر نفسه وهذا كلام كنت أقوله البعض الشباب اللي يعني أنا التقيت قبل كم يوم بواحد بالمناسبه يعني كنت في المطار وجاء وسلم علي وكيف الحال ابو عبد الرحمن فأنا لا اذكر احيانا ياتي بعض الناس وسلم عليك باسلوب انه يعرفك من زمان جابت. وانت ما تذكره انا اعطيت حقها من الترحيب ومرحبا اهلا كيف حالك وما اذكر اسمه وجلس وشاهي ومدري إيش ايش بعدين قال لي شكلك ما عرفتني قلت والله يا اخي الله يحييك ويا مرحبا الوجه الطيب لكن والله يا أخي أنا أقابل ناس كثير ما ما أذكرك بصراحة فقال لي طيب يا شيخ أنت كنت تأتي عندي في المحل وتشتري قبل 15 سنة <تصفيق> طيب يا أخي والله لو رأتي كمبيوتر <تصفيق> قلت والله يا أخي ما أذكرك قبل 15 سنة <تصفيق> قال نعم أنت كنت ساكن في الحي الفلاني <تصفيق> قلت نعم صح قبل 15 سنة كنت في الحي الفلاني <تصفيق> قال لي أنا كنت صاحب محل خضار محل بسيط خضار يبيع بيعكوسة وطماط ومدري إيش يقول كنت أتي وتشتري مني طبعا أنا يعني بتذكر واحد صاحب محل يقولوا كنت تمزح وتبحك معي قلت والله الحمد لله بس ما يعني اني, اني أذكرك الشاهد قلت له والآن إيش أخبارك أنا أعرف أنه صاحب محل خضار بسيط يعني هو ما اعتمد على أبيه بالمناسبة وهذه ما لها دخل في الموضوع لكن يعني بمناسبة إن الواحد أبو لي كد عليها وكذا محل الخضار معناه انه يشتري بالجمله مثلا عشرين كيس 20 كرتون كوسه مثلا يشتري بريالين ويبيعها مثلا ب ريال مفرق مثلا ومحل يعني بسيط يعني ما كان عنده هيدا سوبر ماركت كبير انا تذكرته فقال لي والله يا شيخ يعني قلت الحين ايش اخبارك وين هل توظفت وظيفه رسميه ولا لا قال لا والله بس ابشرك الحمد لله المحل يعني وفقت فيه و وفتحت بعدين فتحة ثانية معاه وبعدين الحمد لله صار عندي رأسمال وشريت أرض وبعدين بعتها بعدين الآن أنا الآن تاجر عقار. ما شاء الله. فما شاء الله الآن تاجر عقار يعني ظنيت إنه يعني عنده خمسمية ألف ست ألف قال بالشرك أنا الآن أملك مجمع صناعي في المدينة الفلانية يسوى خمسة وثلاثين مليون. ما شاء الله. إيه والله يقول أنا مأجر هذا الموقع مجموع الأجارات للورش مليونين و وثمانمية سنة. صديقي سكت... على طول. قلت <تصفيق> يا مرحبا أنا عرفتك يا جمجمان. سبحان الله العظيم يا أخي أنا أقول ليش ارتحت لما شفتك. شبكت معه. صديقي على طول يا أحمد. بعد كم سنة بعد أختي سنة قبلنا شيء أقوله أنتم على طول يساع. أبان ساكن إذا صار عندي قرش. كويس. فأنا أعني بس إن الواحد لا يدل نفسه. شوف هذا يا أخي لما لم يكن عنده وظيفة. ما جلس الرجال يقول دبروا لي وظيفة ويدور بالملف وأرجوكم وما ليش أنا وش أسوي أنا تخرجت أنا معي كذا لا الرجل لما رأى أن الباب الوظيفة مسدود وباب مثلا كذا مسدود رأى بابا مفتوحا فأقبل عليه فأوفق هذا الذي يجعل الإنسان يعز نفسه يا أخي وإيه كل قيمة هيا عبدالله أعتقد شيخ هذه من النشأة داخل البيت أو المجتمع اللي هو عايش فيه بإمكانه يكون عزيز نفس أو نايد نفسه هو بلا شك تعامل الناس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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جابر؟ يعني غريبة إنك تسجد ما هذا يا جابر؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لملوكهم وأنت والله احسن من أولئك الملوك فسجدت لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا جابر لا يعني لا تذن نفسك البشر لا يا جابر لو كنت أمرا احدا يسجد أحد مره مرة تسجد لزوجها لا لا لا تسجد يا جابر خلك لك عزيز لا تسجد لحد عكر بن أبي جهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح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 فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت يقول انت لو تسبون ابا جهل من اليوم الى بكره ما درى عنكم ابو جهل ابو جهل في في قبره والله ما درى عنكم لكن الذي يتأذى هو اكرمه قال لا تسبوا ابا جهل لا تسبوا أبا حتى يبقى اكرمه عزيز ما ياتي ويقول معليش والله ابوي ما كان مضبوط يا جماعه طيب انا وش اسوي لا تذلونه لا تعرضونه اي موقف يعني ابقى حافظ له بل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نهى عن القيام على رؤوس الملوك يعني مره النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا واذا بعض اصحابه قائمين عنده فقال اجلسوا لا تقوموا كما تقوم الاعاجم عند ملوكها لا اجلسوا انا انا بشر مثلكم اجلسوا ما يحتاج اني وانا جالس انتم واقفين عن طويل العمر لا اجلس بشر يعني اذا الحراس شوف اذا قام ناصر لاجل يعني سبب معين او ولا مثلا في حر واحد ماسك مروحة او لا لكن كونه يقول انت ما تستحق انك تجلس وانا قائم هذا اللي فيه الكلام حتى ما يجوز ان يجي شخص مثلا وانا جالس مكان اني اقوم ويجلس مكاني احسن الا اذا كان قمت انت باختيارك اكرام الله اكراما مثلا ايه لكنه يقول قم ويجي ويجلس مكانك لا بل حتى لا يجوز ان, ان واحد في الصف الاول يجي واحد يرجع يقول ارجع تعال طول العمر قدام في المسجد يقول أنت صغير يرجع خلي مثلا واحد شايل كبير يقدمون الأصل, الأصل أن يبتعد عن هذا تمام. طيب إذا سواها أبوي ما يقول لي يعني أنت وما لك لي أبيك وبعدين المفروض الواحد يكون عنده ذوق يعني, يعني, يعني أنت مثلا جالس المجلس وجاء واحد كبير في السن أو له هيئته أو له مطامه صحيح. فمن البداية أنت احترمه وتفضل هنا يا فلا <تصفيق> أما ان الواحد يجلس وكذا أيضا انا عندي بس لسة بسيطة دائما إذا جئت إلى مجلس وأنت تعلم أنه سيأتي في هذا المجلس من هو أكثر عند الناس وجاهه او اكبر سنا او اكبر علما أنت من البداية اختر المكان المناسب لك أجلس يمين ولا تجلس في الصدر حتى ما تحتاج أنه إذا جاء يقال لك قم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 بتورط ما في مكان خلاص كل تعب يتعب فانا من البدايه اقول الله يسلمك الله هنا هنا قريب يقول لا تعال جنبي الله يسلمك الله يسلمك واجلس بعيد في مكان محدد اعلم ان ان بما هو قبل حتى الواحد ما يضل نفسه شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اراد ان يحسن الى الاخرين ما كان يدلهم حتى يحسن اليهم خذ مثالا لطيفا على ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم مره من سفره من السفرات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 فقال له عليه الصلاة والسلام هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ان ابي يعني توفي في, في يعني استشهد في معركة احد وترك عندي تسع اخوات بنات انا الراعي الوحيد لهن فكرهت اني اتزوج بنت مثلهن وتكثر المشاكل إيه فتزوجت وحدك كبيرة في السن حتى تكون مثل امهن يعني شوف تضحب بمتعة فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم مشوا ثم اراد يلاطف جابر قال يا جابر قال نعم قال لعلنا إذا اقتربنا من المدينة أن ننزل في صرار صرار مدينة موقع قبل المدينة بقليل قليل أن ننزل في صرار فتسمع زوجتك بنا أنت عريس لسه فتفرش الفراش وتجعل عليه النمارق النمارق الوسائد يعني يقول حتى لو كنت متزوج وحده كبيرة ترى زوجتك بتجهز الفراش وتحط الوسائد وتفرح فقال جابر نمارق يا رسول الله والله ما عندنا أنا <تصفيق> والله ما عندي وسائد في البيت أنا من شدة الفقر حتى وسادة ما عندنا وسادة سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يحسن إلى جابر لكن ما طلع فلوس كذا وقال خذي يا جابر هذه صدقة مساعدة لا شوف الأسلوب حتى ما يذله ده. حتى أنت يا أخي لما تريد إنك تتصدق على فقير يعني فرضا عندكم مثلا في مطعم حيث أن يبقى بقايا طعام مظيف الشباب طلبوا أكثر من لازم فتقول أعطني يا سفيري صح. يعني بناخذه معنا تيكوئ uh, يعني فأيضا أنت لما تهيئ لتعطيه الفقير هيه يا أخي بأسلوب جميل صح. صح. حتى ابنك لما مثلا في رمضان بعض الناس يعطون مثلا البعض الفقراء اللي يأتون عند الباب يعطونهم طعام م. مثلا كذا عند عند المغرب أعطه يا أخي بأسلوب مناسب حطه في طبق حطه في صحن حط معاه عصير إحنا بستقي حت... واحد من جيرانكم تحترمه يعني... يا لا لا تقول في نفسك يا أخي هذا خلط له الرز على حطه كله. المكان يحطه في كيس كذا وارمع عليه أنت المح... لا يا أخي حتى أنت وأنت تصدق عليه صدق عليه باحترامي يا أخي لا تذلني فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد يحسن إلى جابر فقال له طيب إيش السلوب كيف نعطيه فلوس قال يا جابر قال لبيك يا رسول الله قال هل تبيعني جملك قال أبيعك جملي <تصفيق> قال, <تصفيق> ما قال رسول الله ما عندي الله هذا الجمل هذا اللي نسافر عليه ونجاهد عليه وننقل عليه الحطب أنا ما عندي إلا مالك الرجال الوحيد بعني قال يلا ما دام الرسول أقول لك لا ها بكم كم تشتري قال بدرهم قال جمل بدرهم <تصفيق> تغبينني يا رسول الله والله تظلمني على عدلنا عاد بيع وشراء لكن جمل بدرهم قال بدرهمين قال فالنبي الصالح يعني بغي يوسع صدر جابر ويمزح مع قال ثلاثة قال لا ليسوا أكثر أربعة لا عشرة آه بعث عشرة قال لا يا رسول الله جِمتَ أكثر الجمل الحين يمشي ومدبوس رحت يوم وجوه إيه روحه <تصفيق> <تصفيق> دخل السوق دي بكثر فلا زال به حتى وصل إلى أربعين درهمًا يعني أقيه من ذهب قال نعم لكن أشترض عليك يا رسول الله أن أظل عليه حتى نصل إلى مك إلى المدينة ما تقول لي انزلوا من المدينة قال <تصفيق> طيب <تصفيق> فبقي جابر عليه حتى وصلوا إلى المدينة فلما وصلوا مضى جابر وأنزل متاعه وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ما نبعت الجمل خلطه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جمله وربطه النبي صلى الله عليه قال يا بلال اربط الجمل في نخله فربطه ثم قال خذ يا جا يا بلال اعطي جابر هالمال فأعطى جابرا أربعين درهما وين سروه يعني حلوه مضى جابر بالمال طيب هذا اشتري نمارك ولا <تصفيق> اشتري ملابس اخواتي ولا اشتري جمل ثاني فاذا ندفع ثمنه يا بلال خذ الجمل واعطه جازرا وقل له المال والجمل لك سبحان الله ومضى به فلما جاء بلال قال خذ الجمل قال كيف ان البايع على, على رجع <تصفيق> <تصفيق> قال يا رسول الله ما تريد الجمل قال بل المال والجمل لك ثم قال يا جابر أتراني هل تتوقع يعني أتراني ما كستك ما كستك يعني كاترتك في نزل نزل أتراني ما كستك لأخذ جملك يعني كأنه يقول أنا قصدي أني أبعطيك فلوس هدية وأقول لك خذ درهم يا رجال وأنت تقول لا زودني درهمين وزودني فشوف يا أخي سبحان الله النبي طبعا أخذ جابر المال والجمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحسن ما إلى الفقير بطريقة حلوة بطريقة حلوة, بطريقة حلوة. يعني ما أذله ما قال له يلا الله يا جابر خذ أنت مجاهد وبوك مجاهد خذ آي هنا بعض الوظائف في جميع دول العالم اللي همونها الأسكرية تكون فيها في بداية من دخولك للدوغة تكون فيها جزء من المذلة يعني فش رأيك <تصفيق> هو شوف طبعا إذا كانت لأجل التدريب على الأسكرية التدريب على الطاعة والتدريب على الوقوف في الشمس والتدريب على استماع الأوامر هذا ما في بس لكن إذا كان نوع من الإجلال مثل بعضهم يقول مثلا مسح جزمتي الآن صلح كذا اجلس على كذا لا يا أخي لا يا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه لا تذل نفسك خليك عزيز أنا لا, لا أدعو إلى عصيان، لا أدعو إلى عصيان عسكرية، بعد تورطني. معاه معاه مع عصر الثورات. هذه هذه أمين عسكرية. وعموما ترى كثير من البروتوكولات هذه العذكرية ما أخذت ترى من الإسلام ولا من الطباع العربية أيضا أكثر أخذت من يعني, يعني من الثورات الفرنسية ومن غيرها، وبالتالي هي بقايا من من من, من أحكام بشرية ليست أحكام شرعية. أسأل الله أن يوفق خلصنا يا عبد العزيز خل في الحلقة الجاية الله يزيكم خير يا شباب وأسأل الله أن لا يذلنا وأن يديم عزنا بإذن الله تعالى أيها الأحبة هي رسالة أنا حرصت على أن وصلها إلى إخوتي وأخواتي يعني أول شيء في الاعتزاز بالنفس وعدم إذلالها قدر المستطاع الأمر الثاني أيضا عدم ممارسة الإذلال للناس حتى عند الصدقة عليهم حتى من فضلت عليه بمال فضلت عليه بنسب بجاه بصورة حسنة تحاول أن تدله بل من تواضع بالله رفعه صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم ليحسن الأقوال والأعمال اللهم اهدنا ليحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي الأحسنها إلا أنت اللهم وصرف عنا سياها لا يصرف عنا سياها إلا أنت بارك الله فيكم وإلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>